إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا فأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بأياتنا، فأخذهم الله بذنوبهم، فالله شديد العقاب. قل للذين كفرو سط لبون، وتحشرون إلى جهنم، وبأس المهد.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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحض ذلك متاع الحياة الدنيا صَلَّى اللَّهُ عَنْ دَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَأَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ تَطَّعَّنُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ الْأَنْهَارُ Hal fi ve özlaım opa herracın ver bulanım inan Allah